يبعث الله أحدا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن لا ندري أشر أريد بما في الأرض يمراد بهم ربهم رشدا وأن منا الصالحون ومن دون ذلك كنا ترائق قددا وأن ظننا أن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأن لما سمعنا الهداء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 وأنه لما قام عبد الله يدعوه قادوا يكونون عليه لبذاء